اسم ه ا ل ص ر المستقيم ط ا ص ر ا ط ا ل ذ ي عليهم ن أنعمت غير الثاني م ر ض و عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهاجا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 وانزلنا من المعصرات ماء من ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا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 و ك و ا ع ب النابلسي ترابا وكأسا ه ا ي م ع و ن ف ه ل ل ع ل ء م ن ربك ا ل ا س ل ا م ا ه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 فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه بابا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر, ويقول الكافر يا ليتنيكم Allahu a k الله l ك ب ر